اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها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 وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك مخبتين اواهين منيبين اللهم قبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واجب دعاءنا وسدد لسنتنا واسلل سخيمه قلوبنا اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنه ونفسا مطمئنه ونفسا مطمئنه يا رب العالمين اللهم يا قوي يا متين اللهم يا قوي يا متين نسألك يا الله نصرا وعزا للإسلام والمسلمين اللهم كل لاخواننا المستضعفين في الشام والعراق وفي فلسطين واليمن وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين والرافضه الحاقدين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا قوي يا عزيز اللهم كل إخواننا الجنود المرابطين على حدود بلادنا اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وضيرا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم سدد رميهم اللهم داوي مرضاهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين اللهم